الف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أدياني وعلى ألبالهم ألف, ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الأظيم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 وهو السميع العليم بسم الله غير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتر الله،, الله الله الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله الله الله ربي لا إله إلا الله الله عز وجل أكبر مما خاف واحذر كاللهم الله أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وبدراء وبدراء وبكل الله ما أحترز منهم وبكل أعوذ من شرورهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وأقدم بين يدي وأيديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يميني وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمالهم ومثل ذلك عن أمامي وعن أمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك معيض به وبهم اللهم إني أسألك بي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعبادك وإن... ريادك ويارك وجوارك ومالتك وحرزك وحزبك وكنفك من كل شيطان وانس وجن وبار وحاسد و س وحية وأقلبي كُلِّ كل دا أي ت إِنَّ رَبِّي إن ربي على سراض مستستقين مِنَ الرب من حسبي الخالق من المخروقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي السصاتر من المستورين حسبي الناصر من المنسورين حسبي القاهر من المقرورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله Are18 حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتمل الصالحين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 ان تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ خبأت نفسي في غزائم بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله دافع بك اللهم عن النفس ما مطيع لا طاقة لمخلوق مع قدرته الخالق حسب الله ونعم وكيل حسب الله ونعمل وكيل حسب الله ونعمل وكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم